الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر و كانوا و كانوا لا يستطيعون سماع فاحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادا من دوني اوليا ان اعددنا جهنم للمكفرين نزلا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 وَهُمْ يَحْسَبونَ أنهُ يُحسِنونَ صَُّ أُذَائِكََّذينَ كَفَروا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقَا فَحَبِطَتْ عمَالُهُم فَل نُ قِيمُ لَهُم يَومَ الْ القِيامَةِ وزنا. ذالكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوهُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر ندادا لكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي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 فَمَنْ كَ يَْرجُ لِقَا أرَبِّ فَمَنْ كَ يَرْجُ لِقأَرَبِّهِ فَلْععمل أَعملَلَ صَالِحَ وَلَا يُشرِك فَلْ يَععمل عملَلَ وَلَا يُشْرِك بعبادَةِ رَبّهِ أَحَدَا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا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 تَهَدِّلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ عَقُّوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ مِنْ اسْمِهِ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا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 قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَنَّ ٱسْتَبِّحُوا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةِ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ويوم يموت, وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا, ورحمة منا وكان أمرا مقضيا